بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يوجه الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلنههم الامل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 نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في الشيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب الرجرمين لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فِيهِ عَرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّا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 إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاعْتَبَأَهُ شِيَابٌ أَبْيَضٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا أَرْوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزور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 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم, فأسقيناكم وهو ما أنتم له بخالر وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَنْ يَضَارَّنَّ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 له ساجدين فسجد تر كلهم اجمعون مرک 129. قال يا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 120. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين 121. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك رجين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 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ نَقْسُومُ إِنَّ عِذَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنْ نَجَحْنَا لَنَمْلَ مَوْعِدَهُمْ أَجْمَعِينَ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقزوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ونزعنا ذا في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسون فيها نصبا وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي ان أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبّي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وَنَبِّئهُم عَ بَيْفِي إِذْهِي إَِّخَلوا عَلَيْهِ فَقالوا سَنَم قَالَ إَّا مِنكُمْ وَجِلُ يون قَاال لَا تَجَل إِ نُ بَنْشِركَ بغُلَامِ عَليِيم قَالَ أَبَ الشَّرُتُمُون عَلَ الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمين 119. قال فما خطبكم أيها المرسلون 110. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 111. إلا آل نوط إنا لمنجوهم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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قَطُوعٌ ۚ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قَطُوعٌ وَلَئِنَّهَا أُولَئِكَ فِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَنُ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَاقِرَةً خَافِتَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ 126. وإنها لبسبيل مقيم 127. إن في ذلك لآية للمؤمنين 128. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 129. فانتقمنا منهم وإن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 109. كما أنزلنا على المقتسمين 110. الذين جعلوا القرآن عظيم 111. فوربك